وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْرِ أَن تَلْقَوْوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ وَبَنِيهِمْ وَسُنَ فَإِنَّ تَأْوِقَتِنَا قَلَمٌ على أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَقْلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَن يَقْلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ ما كان لنفس ان تموت إلا, الا باذن الله وما كان لنفس ان تموت الا باذننا الا باذن الله كتابا مؤجلا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 اغفر ذنوبنا واسرافنا واصرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين